المكتوب السادس عشر بسم الذين ل الرحمن الرحيم ل ه ا قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لقد نال هذا المكتوب سرا من أ س ر ا ر ا ل آ ي ة الكريمه فقولا له قولا لينا فلم يكتب ب ل ه ج ة ش د ي د ة وهو جواب عن سؤال يورده الكثيرون ص ر ا ح ة أ و ضمنا انني لا ارغب قط في أ ن أ س ج ل هذه ا ل إ ج ا ب ة ولا أ ر ت ا ح إ ل ي ه ا فلقد فوضت أ م ر ي كله إ ل ى المولى القدير وتوكلت عليه وحده ولكني لا أ ت ر ك و ش أ ن ي ل أ ج د ا ل ر ا ح ة في عالمي فيلفتون نظري إ ل ى الدنيا لذا أ ق و ل مضطرا لا بلسان سعيد الجديد بل بلسان سعيد القديم ولا أ ق و ل إ ن ق ا ذ ا لشخصي بالذات بل إ ن ق ا ذ ا ل أ ص د ق ا ئ ي والكلمات من شبهات ينثرها أ ه ل الدنيا ومن أ ذ ا ه م ف أ ذ ك ر واقع حالي على حقيقته إ ل ى أ ص د ق ا ئ ي و إ ل ى أ ه ل الدنيا و إ ل ى المسؤولين في الحكم وذلك في خمس نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل قيل ى لمن سحبت من م سحبت د ا ن السياسة ولا ت ت ق ر ب إ لقد ي ه ا ط الجواب ق خاض سعيد القديم غمار ا ل س ي ا س ة ما يقرب العشر سنوات عله ّ يخدم الدين والعلم عن طريقها فذهبت محاولاته أ د ر اذ ج الرياح راى ان تلك ا ل ط ر ي ق ة ذات مشاكل ومشكوك فيها و أ ن التدخل فيها فضول ب ا ل ن س ب ة إ ل ي فهي تحول بيني وبين القيام ب أ ه م واجب وهي ذات خ ط و ر ة و أ ن أ غ ل ب ه ا خداع و أ ك ا ذ ي ب وهناك احتمال أ ن يكون الشخص آ ل ة بيد ا ل أ ج ن ب ي دون أ ن يشعر وكذا يخوض يكون موافقا الدولة أو موافقا فضول كنت فالذي غمار السياسة إما أن يكون موافقا لسياسة أو معارضا لها فإن كنت موافقا فتدخل فيها بالنسبة فإن فتدخل إلي أن ولا يعنيني بشيء حيث إ ن ن ي لست موظفا في ا ل د و ل ة ولا نائبا في برلمانها فلا معنى عندئذ ل م م ا ر س ة ا ل أ م و ر ا ل س ي ا س ي ة وهم ليسوا ب ح ا ج ة إ ل ي ل أ ت د خ ل فيها و إ ذ ا دخلت ضمن ا ل م ع ا ر ض ة أ و ا ل س ي ا س ة ا ل م خ ا ل ف ة ل ل د و ل ة فلابد أ ن أ ت د خ ل إ م ا عن طريق الفكر أ و عن طريق ا ل ق و ة ف إ ن كان التدخل فكريا فليس هناك ح ا ج ة إ ل ي أ ي ض ا ل أ ن ا ل أ م و ر و ا ض ح ة جدا والجميع يعرفون المسائل مثلي فلا داعي الى ا ل ث ر ث ر ة و إ ن كان التدخل ب ا ل ق و ة أ ي ب أ ن أ ظ ه ر ا ل م ع ا ر ض ة ب إ ح د ا ث المشاكل ل أ ج ل الوصول إ ل ى هدف مشكوك فيه فهناك احتمال الولوج في آ ل ا ف من ا ل آ ث ا م و ا ل أ و ز ا ر حيث يبتلى الكثيرون ب ج ر ي ر ة شخص واحد فلا يرضى وجدان الولوج في ا ل آ ث ا م و إ ل ق ا ء ا ل أ ب ر ي ا ء فيها بناء على احتمال أ و احتمالين من بين ع ش ر ة احتمالات ل أ ج ل هذا فقد ترك سعيد القديم ا ل س ي ا س ة ومجالسها ا ل د ن ي و ي ة و ق ر ا ء ة الجرائد مع تركه ا ل س ي ج ا ر ة والشاهد القاطع ص ا د ل ق ا على هذا أ ن ن ي منذ ثماني سنوات لم أ ق ر أ ج ر ي د ة و ا ح د ة ولم أ س ت م ع إ ل ي ه ا من أ ح د قط فليبرز أحدهم ويدعي أ ن ن ي قد ق ر أ ت أ و استمعت إ ل ى ج ر ي د ة من أ ح د بينما كان سعيد القديم ي ق ر أ حوالي ثماني جرائد يوميا قبل ثماني سنوات ثم إ ن ن ي منذ خمس سنوات تراقب أ ح و ا ل ي بدقائقها فليدعي أ ح د أ ن ه قد بدر مني ما يشم منه شيء من ا ل س ي ا س ة علما أ ن شخصا ذا أ ع ص ا ب متوفره مثلي ولا ع ل ا ق ة له مع أ ح د ويجد أ ع ظ م الحيل في ترك ا ل ح ي ل ة حسب ا ل ق ا ع د ة إ ن م ا ا ل ح ي ل ة في ترك الحيل فمن كان حاله هكذا لا يمكن أ ن يستر فكره ث م ا ن ي ة أ ي ا م وليست ث م ا ن ي ة أ ع و ا م إ ذ لو كانت له ر غ ب ة و ل ه ف ة في ا ل س ي ا س ة لكانت تدوي دوي المدافع ولا تدع ح ا ج ة إ ل ى تحريات أو ت د ق ق ي ا ت ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة لم ا يتجنب سعيد الجديد تجنبا شديدا و إ ل ى هذا الحد من ا ل س ي ا س ة الجواب لئلا يضحي بسعيه وفوزه ل أ ك ث ر من مليارات من السنين ل ح ي ا ة خ ا ل د ة من جراء تدخل فضولي لا يستغرق س ن ة أ و سنتين من ح ي ا ة د ن ي و ي ة مشكوك فيها ثم إ ن ه يفر ف ر ا م ا شديدا من ا ل س ي ا س ة خ د م ة ل ل ق ر آ ن و ا ل إ ي م ا ن والتي هي أ ج ل خ د م ة و أ ل ز م ه ا و أ خ ل ص ه ا و أ ح ق ه ا ل أ ن ه يقول إ ن ن ي أ ت ق د م في الشيب ولا علم لي كم س أ ع ي ش بعد هذا العمر لذا ف ا ل أ و ل ى لي العمل ل ح ي ا ة أ ب د ي ة وهذا هو ا ل أ ل ز م حيث إ ن ا ل إ ي م ا ن و س ي ل ة الفوز ب ا ل ح ي ا ة ا ل أ ب د ي ة ومفتاح ا ل س ع ا د ة ا ل خ ا ل د ة فينبغي إ ذ ن السعي ل أ ج ل ه بيد اني عالم ديني مكلف شرعا ب إ ف ا د ة الناس لذا أ ر ي د أ ن أ خ د م ه م من هذه ا ل ن ا ح ي ة أ ي ض ا إ ل ا أ ن هذه ا ل خ د م ة تعود بالنفع إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل د ن ي و ي ة وهذه ما لا أ ق ب ر عليها فضلا عن أ ن ه يتعذر القيام بعمل سليم صحيح في زمن عاصف لذا تخليت عن هذه ا ل ج ه ة وفضلت عليها العمل في خ د م ة ا ل إ ي م ا ن التي هي أ ه م خ د م ة و أ ل ز م ه ا و أ س ل م ه ا وقد تركت الباب مفتوحا ليصل إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن ما كسبته لنفسي من حقائق ا ل إ ي م ا ن وما جربته في نفسي من أ د و ي ة م ع ن و ي ة لعل الله يقبل هذه ا ل خ د م ة ويجعلها ك ف ا ر ة لذنوب س ا ب ق ة وليس ل أ ح د سوى الشيطان الرجيم أ ن يعترض على هذه ا ل خ د م ة سواء كان مؤمنا أ و كافرا أ و صديقا أ و زنديقا ل أ ن عدم ا ل إ ي م ا ن لا يشبهه أ م ر فلربما توجد ل ذ ة ش ي ط ا ن ي ة م ن ح و س ة في ارتكاب الظلم والفسق والكبائر إ ل ا أ ن عدم ا ل إ ي م ا ن لا ل ذ ة فيه إ ط ل ا ق ا بل هو أ ل م في أ ل م وعذاب في عذاب وظلمات بعضها فوق بعض وهكذا ف إ ن ترك السعي ل ح ي ا ة أ ب د ي ة وترك العمل لنور ا ل إ ي م ا ن المقدس والدخول في أ ل ع ا ب ا ل س ي ا س ة ا ل خ ط ر ة وغير ا ل ض ر و ر ي ة في زمن ا ل ش ي خ و خ ة إ ن م ا هو خلاف للعقل و م ج ا ن ب ة ل ل ح ك م ة لشخص مثلي لا ص ل ة له مع أ ح د ويعيش منفردا ومضطر إ ل ى التحري عن كفارات بذنوبه السابقه بل يعد ذلك جنونا و ب ل ا ه ا بل حتى البلهاء يفهمون ذلك اما إ ن قلت كيف تمنعك خدمه ا ل ق ر آ ن والايمان عن السياسه فاقول ان الحقائق الايمانيه والقرانيه ثمينه غاليه كغلاء جواهر الالماس فلو انشغلت بالسياسه لخطر بفكر العوام ايريد أي هذا أ ن يجعلنا منحازين إ ل ى ج ه ة س ي ا س ي ة أ ل ي س الذي يدعو اليه دعايه س ي ا س ي ة لجلب ا ل أ ت ب ا ع بمعنى أ ن ه م ينظرون إ ل ى تلك الجواهر ا ل ن ف ي س ة أ ن ه ا قطع ز ج ا ج ي ة ت ا ف ه ة وحينها أ ك و ن قد ظلمت تلك الحقائق ا ل ن ف ي س ة وبخست قيمتها ا ل ث م ي ن ة بتدخلي في السياسه ة في أ ل الدنيا لم ا لا تدعونني و ش أ ن ي وتضايقونني بطرق شتى و إ ن قلتم يتدخل شيوخ ا ل ص و ف ي ة أ ح ي ا ن ا في أ م و ر ن ا والناس يطلقون عليك في بعض ا ل أ ح ي ا ن اسم الشيخ أ ق و ل أ ي ه ا ا ل س ا د ة إ ن ن ي لست شيخا صوفيا و إ ن م ا أ ن ا عالم ديني والدليل على هذا أ ن ن ي لو كنت قد علمت أ ح د ا من الناس ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص و ف ي ة طوال هذه السنوات ا ل أ ر ب ع التي قضيتها هنا لكان لكم الحق في الارتياب والوقوع في الشكوك ولكني لم أ ق ل لمن أ ت ا ن ي إ ل ا أ ن الزمان ليس زمان ا ل ط ر ي ق ة ا ل إ ي م ا ن ضروري و ا ل إ س ل ا م ضروري و إ ن قلتم يطلقون عليك اسم سعيد الكردي فلربما تحمل فكر العنصريه والدعوه إ ل ي ه ا وهذا ما لا يتفق وشاننا ولا طائل لنا به وانا اقول ايها الساده انما كتبه سعيد القديم وسعيد الجديد في متناول اليد ابينه شاهدا ولقد نظرت منذ السابق الى القوميه السلبيه والدعوه الى العنصريه نظره السم القاتل ل أ ن ه ا مرض أ و ر و ب ي خبيث س ا ل وذلك حسب ا ل أ م ر النبوي الجازم ب أ ن ا ل إ س ل ا م يجب ا ل ع ص ب ي ة الجاهليه ولقد أ ل ق ت أ و ر و ب ا بذلك المرض ا ل و ب ي ر بين المسلمين ليمزقهم ويفرقهم شذر م د ر ليسهل عليها ب ت ل ا ع ه م قطعا م ت ن ا ث ر ة ولقد بذلتما و س ع ا الجهد لعلاج هذا الداء الخبيث ومن له ع ل ا ق ة معي بذلك ولما كان ا ل أ م ر هكذا فيا ايها ا ل س ا د ة ما ادعي وراء التشبث بكل ح ا د ث ة ل إ ي ذ ا ء والتضييق علي والذي هو من قبيل إ د ا ن ة جندي في الغرب ل خ ط أ ارتكبه جندي في الشرق لكونهما جنديين أ و أ خ ذ حانوتي في بغداد ل أ ن ه حانوتي ب ج ر ي ر ة حانوتي في اسطنبول فهذا هو ش أ ن ك م في كل ح ا د ث ة د ن ي و ي ة تتخذونها و س ي ل ة للتضييق علي أ ي وجدان يحكم بهذا و أ ي ة م ص ل ح ة تقتضيه ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن أ ص د ق ا ئ ي و أ ح ب ا ب ي الذين يلاحظون راحتي و أ ح و ا ل ي يستغربون من إ ي ث ا ر الصمت وتجملي بالصبر تجاه كل م ص ي ب ة تنزل بي كيف ت س ا ء ل و ن كيف تتحمل الضيق والمشاقه التي تنزل بك فلقد كنت من قبل شديد الغضب لا ترضى أ ن يمس أ ح د عزتك وكنت لا تتحمل أ د ن ى إ ه اهانه ن ة الجواب استمعوا إلى ت ي الحادثتين والحكايتين واخذوا الجواب ن م م مدير مسكول في غياب كلمات ملفقة ا الحكاية الأولى غياب قبل لكر سنتين في فيها إ ه ا ن ة وتحقير لي دون سبب ومبرر ونقل م ب ر ر و الكلام إ ل ي ت أ ل م ت ما يقرب من س ا ع ة ب أ ح ا س ي س سعيد القديم ثم وردت برحمته سبحانه وتعالى إ ل ى القلب ح ق ي ق ة أ ز ا ل ت ذلك الضيق ودفعتني ل أ ص ف ح عن ذلك الشخص و ا ل ح ق ي ق ة هي قلت إن كان تحقيره النفس كان إن وما أ و ر د ه من نقائص تخص شخصي ونفسي بالذات فليرضى الله عنه اذ اطلعني على عيوب نفسي ف إ ن كان صادقا فسوف يسوق اعتراضه إ ل ى ت ر ب ي ة نفس ا ل أ م ا ر ه و ت أ د ي ب ه ا فهو إ ذ ن يعاونني في ا ل ن ج ا ة من الغرور و إ ن كان كاذبا فهو عون لي أ ي ض ا للخلاص من الرياء ومن ا ل ش ه ر ة ا ل ك ا ذ ب ة التي هي اساس ر ي ا ء نعم إ ن ن ي لم أ ص ا ل ح نفسي قط ل أ ن ن ي لم أ ر ب ه ا ف إ ن نبهني أ ح د على وجود عقرب في أ ي جزء من جسمي علي أ ن أ ر ض ى عنه لا أ م ت ع ظ منه أ م ا إ ن كانت إ ه ا ن ا ت ه تعود ل ص ف ة كوني خادما ل ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن فتلك لا تعود لي س أ ح ي ل ذلك الشخص إ ل ى صاحب ا ل ق ر آ ن الذي استخدمني في هذه ا ل م ه م ة فهو عزيز حكيم و إ ن كان كلامه ل أ ج ل تحقيري و إ ه ا ن ة شخصي بالذات والحط من ش أ ن ي فهذا أ ي ض ا لا يخصني ل أ ن ن ي أ س ي ر مكبل وغريب في هذا البلد فالدفاع عن كرامتي ليس لي فيه نصيب بل يخص من يحكم هذه ا ل ق ر ي ة ثم القضاء ثم ا ل م ح ا ف ظ ة التي أ ن ا ضيف لديهم إ ذ إ ن إ ه ا ن ة أ س ي ر تعود إ ل ى مالكه فهو الذي يدافع عنه فاطمان القلب بهذه ا ل ح ق ي ق ة وتلوت و أ ف و ض أ م ر ي إ ل ى الله إ ن الله بصير بالعباد و أ ه م ل ت ا ل ح ا د ث ة واعتبرتها لم تقع ونسيتها ولكن تبين ب ع د إ ذ ن مع ا ل أ س ف أ ن ا ل ق ر آ ن لم يتجاوز عنه فعاقبه ا ل ح ك ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة طرق سمعي في هذه ا ل س ن ة أ ن ح ا د ث ة وقعت وقد سمعتها بعد وقوعها إ ج م ا ل ا فحسب لكني لقيت م ع ا م ل ة ك أ ن ن ي ذو ع ل ا ق ة ق و ي ة ب ا ل ح ا د ث ة علما أ ن ن ي ما كنت أ ر ا س ل أ ح د ا وما كنت أ ك ت ب ر س ا ل ة إ ل ا نادرا إ ل ى صديق وحول م س أ ل ة إ ي م ا ن ي ة بل لم أ ك ت ب حتى لشقيقي إ ل ا ر س ا ل ة و ا ح د ة خلال أ ر ب ع سنوات فكنت أ م ن ع نفسي عن م خ ا ل ط ة الناس والاتصال بهم فضلا عن أ ن أ ه ل الدنيا كانوا يمنعونني عن ذلك فما كنت أ ل ق ى إ ل ا واحدا أ و اثنين من ا ل أ ح ب ا ب خلال أ س ب و ع م ر ة أ و مرتين أ م ا الضيوف القادمون إ ل ى ا ل ق ر ي ة فهم أ ح د لا يزيدون عن واحد أ و اثنين فكانوا يلقونني د ق ي ق ة أ و دقيقتين خلال شهر و ل م س أ ل ة أ خ ر و ي ه كنت على هذه ا ل ح ا ل ة من ا ل ا ع ت ر ا ب وقد منعت عن كل الناس عن كل شيء وبقيت وحيدا غريبا لا قريب لي في ق ر ي ة ليس فيها ما يلائم مكسب نفقتي حتى انني قبل اربع سنوات عمرت مسجدا خريبا وقمت فيه ب ا ل ا م ا م ة لاربع سنوات نسأل الله القبول حيث احمل شهادة الامامة والوعظ من بلدي شهادة هذا ومع حيث من لم أستطع ا ل ذ ه ا ب إلى المسجد في شهر رمضان الفائت فصلت ي أ ح ي ا ن ا من فردان و ح ر ن ت من ث و ا بالجماع ة ا ل ب ا ل غ خ م س ة و ع ش ر ي ن ض ع ف ا م ر ت ج ا ه ه ا ت ي ن ا ل ح ا د ث ت ب ن ي ن ل د ي ا م ر ا ب ولن يكون لدينا مراتب ولن يكون لدينا مراتب ولن ي ن ل ي ن ا مراتب ولن يكون ل د ي ا مراتب ل ن ك و ن ل ي ن ا مراتب و ل و ن ل د ي ا م ر ا ت ل ن ي ك و ل ا م ر ا ولن يكون ل د ي م ر ا ب و ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل والذي يدور في خلدي و أ ر ي د أ ن أ ق و ل ه هو أ ن العنت الذي يذيقني إ ي ا ه أ ه ل الدنيا و ا ل أ ذ ى والتضييق علي منهم إ ن كان تجاه نفس ا ل ق ا ص ر ة ا ل م ل ط خ ة بالعيوب ف إ ن ي أ ع ف و عنهم لعل نفسي تصلح من ش أ ن ه ا بهذا التعذيب فيكون كفاره لذنوبها فلئن قاسيت من أ ذ ى في هذه الدنيا ا ل م ض ي ف ة ف أ ن ا شاكر ربي إذ اذ قد ر أ ي ت بهجتها ومتعتها ولكن إ ن كان أ ه ل الدنيا ي ذ ي ق و ن ا ل ع ل ا ب لقيامي ب خ د م ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن فالدفاع عن هذا ليس من ش أ ن ي و إ ن م ا أ ح ي د ه إ ل ى العزيز الجبار و إ ن كان المراد من ذلك التضييق إ ف س ا د توجه الناس إ ل ي و ا ل ح ي و ل ة دون اقبالهم علي اي للحد من ا ل ش ه ر ة ا ل ك ا ذ ب ة التي لا أ س ا س لها بل هي السبب في الرياء و إ ف س ا د ا ل إ خ ل ا ص فعليهم إ ذ ن ر ح م ة الله وبركاته ل أ ن ي أ ع ت ق د أ ن كسب ا ل ش ه ر ة و إ ق ب ا ل الناس ضار ل أ ش خ ا ص مثلي والذين لهم ع ل ا ق ة معي يعرفونني جيدا أ ن ن ي لا أ ق ب ل الاحترام لنفسي بل أ ن ف ر منه حتى إ ن صديقا فاضلا عزيزا علي قد نهرته أ ك ث ر من خمسين م ر ة ل ش د ة احترامه لي ولكن إ ن كان قصدهم من التهوين من ش أ ن ي و إ س ق ا ط ي في ع ي ن الناس يخص الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ق ر آ ن ي ة التي أ ق و م بتبليغها فعبثا يحاولون ل أ ن نجوم ا ل ق ر آ ن لا ت ص د ر بشيء فمن يغمض عينيه يجعل نهاره ليلا لا نهار غيره النقطة الرابعة جواب عن بضعة أسئلة مريبة السؤال الأول المريب أسئلة عن بضعة مريبة ي س أ ل أ ه ل الدنيا ويقولون لي بماذا تعيش وكيف تدار معيشتك دون عمل نحن لا نقبل في بلادنا المتقاعدين ا ل ك س ا ل ة الذين يقتاتون على سعي ا ل آ خ ر ي ن وعملهم الجواب إ ن ن ي أ ع ي ش بالاقتصاد و ا ل ب ر ك ة لاقبل لا من غير رزاق الله منة من أحد. وقررت ألا أقبلها طوال حياتي. نعم إ ن الذي يعيش ب م ا ئ ة باره بل ب أ ر ب ع ي ن باره ي أ ب ى أ ن يدخل تحت م ن ة ا ل آ خ ر ي ن إ ن ن ي ما كنت أ ر غ ب مطلقا أ ن أ و ض ح هذه ا ل م س أ ل ة أ ش ي ا ء ا ل إ ش ع ا ر بالغرور و ا ل أ ن ا ن ي ة و أ ك ر ه أ ن أ ب و ح بها فهي ت أ ق ي د ة علي ولكن ل أ ن أ ه ل الدنيا تدور ا ل أ و ه ا م والشبهات في نفوسهم لدى سؤالهم هذا ف أ ق و ل إ ن دستور حياتي كلها هو عدم قبول شيء من ا ل آ خ ر ي ن و م ن ذ ن ع و م ة أ ظ ه ا ر ي لم أ ق ب ل شيئا من أ ح د حتى لو كان زكاه أ م و ا ل ه م ثم إ ن ربي للمرتب الحكومي إ ل ا ما عينته ا ل د و ل ة لي لسنتين حينما كنت في دار ا ل ح ك م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وبعد إلحاح أصدقائي وإصرارهم أصدقائي إلحاح ه يبين دستور حياتي فالناس في مدينتي وكل من يعرفني في المدن ا ل أ خ ر ى يعرفون هذا مني جيدا ولقد حاول أ ص د ق ا ء كثيرون بمحاولات شتى أ ن أ ق ب ل هداياهم في غضون هذه السنوات الخمس التي مرت بالنفي إ ل ا أ ن ن ي رفضت ف إ ذ ا قيل فكيف إ ذ ن تعيش اقول أ ع ي ش ب ا ل ب ر ك ة و ا ل إ ك ر ا م ا ل إ ل ه ي ف إ ن ن ف س ا ل أ م ا ر ة مع أ ن ه ا تستحق كل إ ه ا ن ة وتحقير إ ل ا أ ن ن ي في ا ل إ ر ز ا ق أ ح ض ى ب ا ل ب ر ك ة التي هي إ ك ر ا م إ ل ه ي يمنح ك ر ا م ة من كرامات خ د م ة ا ل ق ر آ ن س أ و ل د نماذج منها وذلك قياما ب أ د ا ء الشكر المعنوي تجاه تلك النعم التي أ ك ر م ن ي الله بها وعملا ب ا ل ا ي ة ا ل ك ر ي م ة بنعمة أما ربك فحدث ولكني رغم هذا أ خ ش ى أ ن يداخل هذا الشكر المعنوي شيء من الرياء والغرور فتمحق تلك ا ل ب ر ك ة ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل ط ي ب ة إ ذ إ ن إ ظ ه ا ر ا ل ب ر ك ة ا ل م خ ف ي ة بافتخار م د ع ا ت لانقطاعها ولكن ما حيلتي ف إ ن ي اضطررت إ ل ى ذكر تلك ا ل ب ر ك ة ا ل ط ر ا ر ة ف ا وقد خبز من ك ي ل ة من ا ل ح ن ط ة ولا زال الخبز باقيا ولا أ ع ر ف متى ينفد وقد دام س ن ة ك ا م ل ة ثانيها في هذا الشهر المبارك شهر رمضان لم ي أ ت ن ي طعام إ ل ا من بيتين اثنين وقد أ م ر ض ا ن ي كلاهما ففهمت من هذا أ ن ه ممنوع علي الطعام ا ل آ خ ر ي ن ولقد كفتني أ و ق ي ة و ا ح د ة من الرز وثلاثة ل ا أرغفة من خ ب ز ب ق ي ة أ ي ا م شهر رمضان فالصديق الصادق عبدالله جاويش صاحب البيت المبارك الذي يهيئ لي الطعام يشهد بهذا ويخبر به بل إ ن الرز قد استمر خ م س ة عشر يوما آ خ ر بعد شهر رمضان ثالثها لقد كفتنا أنا وضيوف الكرام واحدة الزب لقد رقية وضيوف من رغم تناوله يوميا مع الخبز طوال ث ل ا ث ة أ ش ه ر في الجبل حتى ك ا ن ر ي ضيف مبارك وهو س ر ي م ا ن وقد أ و ش ك خبزنا على النفاذ وكنا في يوم ا ل أ ر ب ع ا ء فقلت له اذهب إ ل ى ا ل ق ر ي ة و ا ت بالخبز إ ذ ليس حوالينا أ ح د حتى م س ا ف ة ساعتين لنبتاع منه فقال إ ن ي أ ر غ ب أ ن أ ب ي ت معك ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ا ل م ب ا ر ك ة على ق م ة هذا الجبل ل أ ت ض ر ع معك إ ل ى الله فقلت توكلنا على الله إ ذ ا ابق معي ثم ب د أ ن ا بالسير معا حتى صعدنا ق م ة جبل رغم أ ن ه لا د ا ع ي ة ولا م ن ا س ب ة لذلك وكان لدينا قليل من الماء مع شيء من الشاي والسكر قلت يا أ خ ي اعمل لنا قليلا من الشاي و ب د أ بالعمل وجلست أ ن ا تحت ش ج ر ة قطران أ ت أ م ل في م ش ا ه د ة واد عميق أ ف ك ر ب أ س ف واسن ليس لدينا إ ل ا ك س ر ة من خبز متعفن ربما يكفينا كلينا هذا المساء ولكن كيف باليومين التاليين فماذا أ ق و ل لهذا الرجل الطيب النقي السريره وبينما أنا غالق في ذ إذا برأسي كأنه يدار إلى وإذا ا يدار الشجرة فالتفت رغيفا إلى برأسي بيأرى كبيرا كأنه فوق ش ج ر ة القطران ينظر إ ل ي ن ا بين أ ر ص ا ن ه ا قلت أ ب ش ر يا سليمان فقد أ ن ع م الله سبحانه علينا برزق ف أ خ ذ ن ا الخبز من ا ل ش ج ر ة وفتشنا عن أ ث ر من آ ث ا ر الحيوانات والطيور عليه و إ ذ ا به سالم من أ ي تعرض كان من الحيوانات فضلا عن أ ن ه لم يصعد هذا الجبل منذ ثلاثين من الناس يوما من أحد فكفانا ذلك الرغيف يومين وما إ ن أ و ش ك على النفاد إ ذ ا بالرجل الصادق سليمان الذي كان صديقا صادقا طوال أ ر ب ع سنوات يصعد الجبل متوجها نحونا آ ت ي ا لنا بالخبز رابعها إ ن هذه ا ل س ت ر ة الجكيت قد اشتريتها م س ت ع م ل ة قبل سبع سنوات وكفت أ ر ب ع ليرات ونصف الليرة لمصاريف خمس سنوات مضت بالملابس والحذاء والجوارب فلقد كفتني ا ل ب ر ك ة والاقتصاد و ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة وهناك أ م ث ل ة ك ث ي ر ة ش ب ي ه ة بهذا الا ان ل ل ب ر ك ة ا ل إ ل ه ي ة جهات شتى و إ ن أ ه ا ل ي هذه ا ل ق ر ي ة يعرفون كثيرا من أ م ث ل ة ا ل ب ر ك ة ولكن حذاري حذاري أ ن يذهب بكم الظن أ ن ن ي أ ذ ك ر هذه ا ل أ م ث ل ة افتخارا و إ ن م ا اضطررت الى ذكرها اضطرارا ولايردن في خاطيكم أ ن ه ا أ م ث ل ة تدل على صلاحي و إ ن م ا هذه البركات هي إ ح س ا ن إ ل ه ي إ ل ى أ ص د ق ا ء الضيوف المخلصين القادمين إ ل ي أ و أ ن ه ا إ ك ر ا م إ ل ه ي ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن الكريم أ و أ ن ه ا منافع ب ا ر ك ة للالتزام بالاقتصاد أ و أ ن ه ا رزق ل ل ق ف ط ا ل أ ر ب ع التي تلازمني هنا وهي التي تذكر في هريرها يا رحيم يا رحيم يا رحيم فهي أ ر ز ا ق ه ا ت أ ت ي ه ا على ص و ر ة ب ر ك ة و أ ن ا بدوري أ س ت ف ي د منها نعم إ ذ ا انصبت إ ل ى هريرها الحزين تدرك جيدا أ ن ه ا تذكر يا رحيم يا رحيم يا رحيم وعلى ذكر القطط يرد بالبال ذكر الدجاج كانت لي د ج ا ج ة تجلب لي من خ ز ي ن ة ا ل ر ح م ة الالهيه ب ي ض ة و ا ح د ة يوميا في هذا الشتاء بانقطاع قليل جدا وذات يوم وضعت بيضتين معا فاحترت منها واستفسرت عن أ ح ب ا ب ي هل يحدث مثل هذا في هذا الشتاء قالوا ربما هي إ ح س ا ن إ ل ه ي كان لهذه ا ل د ج ا ج ة فرخ في الصيف ب د أ الفرخ بوضع البيض ب د ا ي ة شهر رمضان المبارك واستمر الوضع طوال أ ر ب ع ي ن يوما فلم تبقى لدي ش ب ه ة ولا لدى إ خ و ة الذين يقومون بخدمتي ل أ ن هذا الوضع المبارك للبيض في هذا الشتاء ومن فرخ صغير في شهر رمضان إ ن م ا هو إ ك ر ا م إ ل ه ي ليس إ ل ا ثم إ ن الفرخ ب د أ بالوضع حالما قطعته ا ل أ م فلم يدعني دون ب ي ض ة والحمد لله السؤال الثاني المريب يقول أهل الدنيا أهل كيف نثق بك ونطمئن إ ل ي ك ب أ ن ك لا تتدخل في أ م و ر دنيانا فلربما لو أ ط ل ق ن ا سراحك تتدخل في أ م و ر ه ا ثم كيف نعرف أ ن ك لا تخدعنا ولا تكيد بنا إ ذ تظهر نفسك ب م ظ ه ر التارك للدنيا الذي لا ي أ خ ذ أ م و ا ل الناس ظاهرا وربما ي أ خ ذ ه ا خ ف ي ة فكيف نعرف أ ن ذلك ليس م ك ر الجواب ر ا إ ن أ ح و ا ل ي قبل عشرين س ن ة في ا ل م ح ك م ة ا ل ع س ك ر ي ة ا ل ع ر ف ي ة و أ ط و ا ل ي قبل إ ع ل ا ن الدستور وفي الدفاع الذي صدر في كتاب ش ه ا د ة مدرستي ا ل م ص ي ب ة م ع ر و ف ة لدى الذين يعرفونني كل ذلك يبين بيانا شافيا أ ن ن ي قد أ ن ض ي ت حياتي لم أ ت ن ا ز ل إ ل ى شيء من ا ل خ د ي ع ة بل حتى إ ل ى أ د ن ى ح ي ل ة فلو كانت ثمه حيل ل ح ص ر ت ا ل م ر ا ج ع ة واللجوء إ ل ي ك م مع تزلف وتملق خلال هذه السنوات الخمس اذ المحتال يحاول أ ن يحبب نفسه الى الناس دوما بل يسعى إ ل ى اغفالهم وخداعهم وليس من ش أ ن ه تجنبهم والابتعاد عنهم والحال أ ن ن ي لم أ ت ن ا ز ل إ ل ى التذلل ل ل آ خ ر ي ن على الرغم من جميع الهجمات ا ل ن ا ز ل ة بي والانتقادات ا ل م و ج ه ة إ ل ي بل اعرضت عن أ ه ل الدنيا متوكلا على المولى القدير وحده ثم إ ن الذي عرف ح ق ي ق ة ا ل آ خ ر ة وكشف عن ح ق ي ق ة الدنيا لا يندم أ ب د ا إ ن كان ذا لب ولا يتشبث ب ا ل ع و د ة إ ل ى الدنيا م ر ة أ خ ر ى ثم إ ن من كان وحيدا فريدا لا ع ل ا ق ة له مع أ ح د لا يضحي بحياته ا ل أ ب د ي ة ل ث ر ث ر ة د ن ي و ي ة وتهريجاتها بعد قضاء خمسين س ن ة من العمر بل لو ضحى بها لا يكون حيالا بل مجنونا وماذا عسى أ ن يفعل المجنون حتى يهتم به أ م ا ش ب ه ة ا ل و ا ر د ة حول كوني طالبا للدنيا باطنا وعازفا عنها ظاهرا ف أ ق و ل بمضمون ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وما أ ب ر ئ نفسي إ ن النفس ل أ م ا ر بالسوء إ ن ن ي ما أ ب ر ئ نفسي أ ب د ا إ ن ه ا تروم كل فساد ولكن خسران ح ي ا ة د ا ئ م ة و س ع ا د ة خ ا ل د ة ل أ ج ل ل ذ ة ق ل ي ل ة في هذه الدنيا ا ل ف ا ن ي ة في هذا المضيف المؤقت في زمن ا ل ش ي خ و خ ة في عمر قصير ليس من ش أ ن العقلاء ولا يليق بذوي الشعور لذا إ ن ق ا د ت ن ف س ا ل أ م ا ر ة شاءت ام ابت العقل ورضخت له السؤال الثالث المريض يقول أ ه ل الدنيا أ ت ح ب ن ا اترضى عنا وتعجب بنا ف إ ن كنت تحبنا فلماذا إ ذ ن أ ع ر ض ت عنا ولا تخالطنا وان لم تكن تعجب ولا ترضى عنا ف أ ن ت إ ذ ن تعارضنا ونحن نسحق معارضينا الجواب إ ن ن ي لو كنت محبا لدنياكم فضلا عنكم ل م ن س ح ب ت منها و أ ع ر ض ت عنها ف أ ن ا لا أ ع ج ب بكم ولا بدنياكم ولكن لا أ ت د خ ل أ ي ض ا بها ولا أ خ ا ل ط ك م ل أ ن ن ي أ ص ب إ ل ى قصد غير قصدكم فقد م ل أ ت قلبي أ م و ر لم تبق موضعا لغيرها كي أ ف ك ر فيها و أ ن ت م م أ م و ر و ن بالحكم على ظاهر الحال لا على باطن القلب ل أ ن ك م تريدون إ د ا م ة النظام و إ ج س ا ء الحكم وحيث إ ن ن ي لا أ ت د خ ل بهما فليس لكم أ ن تقولوا ليحبنا القلب كذلك ف أ ن ت م لستم أ ه ل ا لذلك الحب أ ص ل ا و ا ذ تدخلتم في أ م ر القلب أ ق و ل كما أ ن ن ي أ ت م ن ى مجيء الربيع وسط هذا الشتاء ولكني لا أ س ت ط ي ع إ ت ي ا ن ه كذلك أ ت م ن ى صلاح أ ح و ا ل العالم و أ د ع و لذلك و أ س أ ل الله أ ن يصلح أ ه ل الدنيا ولكن ذلك فوق إ ر ا د ت ي ووسعي فلا أ س ت ط ي ع عليه لذا لا أ ت د خ ل فعلا فهي ليست من و ب ي ف ت ي ولا ضمن اقتداري وطاقتي السؤال الرابع المريد الدنيا لقينا بلايا ونزلت بنا مصائب الناس الفرصة ألا تتدخل في أمورنا بالشكل يقول أهل ونزلت فلم ولو تتدخل الذي يروق لك نسق نسق سنحت يروق بأحد بك نعد من فكيف في ذك الجواب ان النقاط ا ل م ذ ك و ر ة سابقا رغم أ ن ه ا ك ا ف ي ة ل إ ق ن ا ع ك م وبث الاطمئنان في نفوسكم إ ل ا أ ن ن ي أ ق و ل في الوقت الذي لم أ ت د خ ل في دنياكم و أ ن ا في مدينتي وحولي طلابي و أ ق ر ب ا ئ ي و أ ع ي ش في وسط من يصغي إ ل ي ويستشيرني بل لم أ ت د خ ل في دنياكم حتى في خضم تلك الحوادث المسيرة أ ف ي م ك ن أ ن يتدخل فيها من هو في دار ا ل غ ر ب ة وهو وحيد منفرد وضعيف عاجز و ت و ج ه بكل وسعه ل ل آ خ ر ة منقطع عن الاختلاط والمراسلات ولم يجد إ ل ا ب ض ع ة أ ص د ق ا ء في طريق ا ل آ خ ر ة وهو الغريب عن الناس كما أ ن الناس أ ص ب ح و ا غرباء عنه بل ينظر إ ل ي ه م هكذا هذا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا تدخل في دنياكم ا ل ع ق ي م ة و ا ل خ ض ر ة ينبغي له أ ن يكون مجنونا مضاعفا النقطة الخامسة تخص خمس مسائل صغيرة أولاها يقول الدنيا لما لا تطبق على نفسك أصول مدنيتنا وآدابها ولا تعيش على وفق طراز حياتنا يقول لأهل على أصول على ولا تلبس نفسك ملابسنا بمعنى تطبق وفق صغيرة هيئة تخص خمس تعيش أ ن ك معارض لنا و أ ن ا أ ق و ل أ ي ه ا ا ل س ا د ة ب أ ي حق تكلفونني أ ن أ ط ب ق آ د ا ب مدنيتكم ف أ ن ت م قد أ ج ب ر ت م و ن ي على ا ل إ ق ا م ة ظلما في ق ر ي ة طوال خمس سنوات ومنعتموني عن المراسلات والاختلاط مع الناس و ك أ ن ك م قد أ س ق ط ت م و ن ي من الحقوق ا ل م د ن ي ة فضلا عن أ ن ك م ج ر ت م و ن ي بغير سبب من كل شيء ولم تسمحوا لي أ ن أ ق ا ب ل أ ه ل مدينتي سوى واحد أ و اثنين علما أ ن ك م قد أ ط ل ق ت م سراح جميع المنفيين وسمحتم لهم ب ا ل إ ق ا م ة بين أ ه ل ي ه م وذويهم في المدن ومنحتموهم شهادات ترخيص بذلك فهذه المعاملات تعني أ ن ك م لا تعدونني من أ ف ر ا د ا ل ا م ة ولا من رعايا هذا الوطن فكيف إ ذ ن تكلفونني بتطبيق قوانين مدنيتكم و أ ن ت م قد ضيقتم علي الدنيا على سعتها وجعلتموها لي سجنا افي كلف من هو في السجن بمثل هذه ا ل أ م و ر و أ ن ت م قد أ ق ف ل ت م علي باب الدنيا و أ ن ا بدوري طرقت باب ا ل آ خ ر ة ففتحت ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة فكيف يطالب من هو واقف في باب ا ل آ خ ر ة أ ن يطبق عادات أ ه ل الدنيا وادابها ا ل م ش و ش ة فمتى ما أ ط ل ق ت م و ن ي حرا ً و أ ع د ت م و ن ي إ ل ى مدينتي وموطني و أ ع ط ي ت م و ن ي حقوقي ك ا م ل ة فلكم عندها أ ن تطالبوا بتطبيق آ د ادابكم ب ك م المسألة في الثانية ا يقول أهل ل ن ي لدينا مؤسسة حكومية مؤسسة تقوم ت ع ل ي م أ ح ا الدين وحقائق الإسلام فبأي صلاحية رسائل فلا مزاورة الأمور؟ لك مثل دينية فبأي يحق أنت بنشر تقوم هذه الأمور و أ ن ت محكوم بالنفي الجواب إ ن الحق و ا ل ح ق ي ق ة لا تقيدان بشيء ولا تنحصران في مكان وزمان معينين فكيف ينحصر ا ل إ ي م ا ن ويتقيد ا ل ق ر آ ن في م ؤ س س ة ر س م ي ة ف أ ن ت م تستطيعون أ ن تحصلوا تطبيق قوانينكم وادابكم في مؤسساتكم أ م ا الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل أ س س ا ل ق ر آ ن ي ة فلا تقحمان في المعاملات ا ل د ن ي و ي ة ولا تحصران في م ؤ س س ة ر س م ي ة يؤدى فيها العمل ب أ ج ر ه بل إ ن تلك ا ل أ س ر ا ر والفيوضات التي هي م و ه ب ة إ ل ه ي ة لا ت ت أ ت ى إ ل ا ب و س ا ط ة ا ل ن ي ة ا ل خ ا ل ص ة والتجرد من الدنيا والعزوف عن حظوظ النفس هذا فضلا عن أ ن دائرتكم ا ل ر س م ي ة قد قبلتني واعظا وأنا في مدينتي وعينتني ا ا وأنا ف م د ي ي ي و ع ت ن في تلك ا ل و ظ ي ف ة وقد قمت بتلك ا ل و ظ ي ف ة وظيفة الوعظ الا و ع ظ إ ل أ ن ن ي تركت مرتبها محتفظا لدي بشهادتها أ ي أ ن ن ي أ س ت ط ي ع أ ن اؤدي بتلك ا ل ش ه ا د ة م ه م ة الوعظ و ا ل إ م ا م ة في أ ي مكان كان ل أ ن ن ا ف ي ظلم واضح ثم إن المنفيين قد أعيدوا إلى أهليهم إن إلى إذن أعيدوا فشهادة السابقة قد ثارية المفعول ثانيا ة ل ل م ف ع و ث ان الحقائق إن ا ا ل إ ي م ا ن ي ة التي كتبتها خاطبت بها نفسي م ب ا ش ر ة ولا أ د ع و إ ل ي ه ا الناس جميعا بل الذين أ ر و ا ح ه م م ح ت ا ج ة وقلوبهم م ج ر و ح ة يتحرون عن تلك ا ل أ د و ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة فيجدونها يستثنى تكليف التي تنفيذ الحديثة رسالة تخص من هذا وذلك الأفاضل الحشر الحروف قبل أحد بطبع بكسب قوتي و ت أ م ي ن معيشتي ولكن الوالي السابق الظالم تجاهي دقق تلك ا ل ر س ا ل ة وعندما لم يجد ما ينتقده لم يتعرض لها المسألة الثالثة إن بعض أصدقائي مني ظاهرا بل ليحببوا أنفسهم إلى أهل الدنيا المرتابين مني بينما أهل الدنيا وهم الدساسون بل إلى أهل أهل مني أنفسهم مني وهم إن يتبرؤون ينتقدونني بعض قد حملوا تبرئه هؤلاء و ا ل س ن ا ب ه م عني محمل الرياء وانعدام الوجدان بدلا من أ ن يحملوها محمل الحب و ا ل إ خ ل ا ص لهم لذا ب د أ و ا ينظرون إ ل ي ه م نظر الريب و أ ن ا أ ق و ل يا رفقائي في ا ل آ خ ر ة لا تهربوا من خدمتي ل ل ق ر آ ن العظيم ل أ ن ه لا يلحقكم ضر مني ب إ ذ ن الله حتى لو وقع علي الظلم واتت ا ل م ص ي ب ة فلا يمكنكم أ ن تنجو منها ب ا ل ب ر ا ء ة مني بل ت س ت أ ه ل و ن أ ك ث ر ل أ ن تنزل بكم م ص ي ب ة أ و تداهمكم ل ق م ة ت أ د ي ب ثم ماذا حدث حتى تنتابكم الريوب و ا ل أ و ه ا م المسألة الرابعة في أيام منفاية أرأوا ناسا سقطوا في السياسة وابتلوا بالإعجاب بالنفس إليه ممن حمأة ينظرون في في هذه ن ظ ر ة تتسم ب ا ل م ن ا ف س ة والانحياز إ ل ى ج ه ة و ك أ ن ن ي مثلهم ذو ع ل ا ق ة مع تيارات د ن ي و ي ة فيا أ ي ه ا ا ل س ا د ة اعلموا انني في صف ا ل إ ي م ا ن وفي تيار ا ل و ح د ة ويواجهني تيار ا ل إ ل ح ا د ولا ع ل ا ق ة لي أ ص ل ا ب أ ي تيار آ خ ر فالذي يتخذ وضع المنافس والمخالف لي ويتعرض لي ويسبب إيلامي لي لي إ ن كان ممن يعمل لقاء أ ج ر ة ربما يجد شيئا من العذر في تصرفاته هذه ولكن الذي لا يعمل لقاء أ ج ر ة و إ ن م ا يقوم بمثل هذه المعاملات باسم ا ل غ ي ر ة و ا ل ح م ي ة فليعلم أ ن ه يرتكب خطا أ ي م ا خ ط أ ل أ ن ه كما أ ث ب ت ن ا ه سابقا لا ع ل ا ق ة لي قطعا ب ا ل س ي ا س ة ا ل ج ا ر ي ة في الدنيا فلقد نذرت حياتي وحصرت وقتي كله وقتي نذرت وحصرت حياتي لنشر حقائق ا ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن لذا فليفكر جيدا من يتعرض لي ويتخذ موقف المنافس إ ن ه في حكم المتعرض للايمان ي ة تكسب ا ل ي وهي ليست ا بلا مولى فللمضيف رب كريم حكيم لا يضيع جزاء ا ل س ي ئ ة ولا ا ل ح س ن ة ولا يكلف نفسا إ ل ا وسعها وحيث إ ن السبيل السوي وما فيه من أ ذ ن لا يستويان ولا يجاوز باب القبر أ خ ل ا ء الدنيا وجهوها فلا بد أ ن أ س ع د إ ن س ا ن هو من لا ينسى ا ل آ خ ر ة ل أ ج ل الدنيا ولا يضحي باخرته للدنيا ولا يفسد حياته الأبدية ل أ ج ل ح ي ا ة د ن ي و ي ة ولا يهدر عمره بما لا يعنيه ينقاد ل ل أ و ا م ر انقياد الضيف للمضيف ليفتح باب القبر ب أ م ا ن ويدخل دار السعاده ة بسلام بناء على ذ ه ا ل أ س بسلام ا لا أبالي بالمظالم التي نزلت بي شخصيا ولا أعير بالا للمضايقات التي تحيط بي وأقول إنها لا ب بي بي نزلت وأقول أعير تحيط ت ت ح ق ا ا ه ت م فلا اتدخل ب أ م و ر الدنيا ز ي ل المكتوب السادس عشر باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده إ ن أ ص ح ا ب الدنيا المتكالبين على متاعها الزائف قد توهموا عبثا أ ن رجلا عاجزا غريبا في هذه الدنيا مثلي له من ا ل ق و ة مال آ ل ا ت الرجال وقد دفعهم هذا الوهم إ ل ى و ض ع ه تحت قيود ص ا ر م ة م ش د د ة فلم يسمحوا لي مثلا ب ا ل إ ق ا م ة ل ي ل ة أ و ليلتين في بدره وهي كحي من أ ح ي ا ء بارله أ و حتى على جبل من الجبال ا ل ق ر ي ب ة منها وقد سمعتهم يقولون إ ن لسعيد من ا ل ق و ة ما لخمسين أ ل ف رجل لذا فلا يمكننا إ ط ل ا ق سراحه وانا اقول يا طلاب الدنيا التعساء مع انكم تعملون للدنيا بكل ما اوتيتم من ق و ة وجهد فلم لا تعلمون شؤونها ايضا فتحكمون كالمجانين فاذا كان خوفكم من شخص الفاني فهو خوف زائف لا مبرر له اطلاقا اذ يستطيع اي انسان وليس خمسين الفا ان يعمل ضعف عملي خمسين م ر ة يستطيع في ا ل أ ق ل أ ن يقف على باب غرفتي ويقول لن تخرج فينتهي ا ل أ م ر أ م ا إ ذ ا كان خوفكم من م ه ن ة التي هي ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل ق ر آ ن ومن ق و ة ا ل إ ي م ا ن التي أ ت س ل ح بها أ ل ا فلتعلموا جيدا ب أ ن ن ي لست في ق و ة خمسين أ ل ف رجل كلا إ ن ك م مخطئون إ ن ن ي بفضل ا ل إ ي م ا ن وبحكم مهنتي في ق و ة خمسين مليون شخص إ ن ن ي ب ق و ة ا ل ق ر آ ن الكريم تحدى أ و ر و ب ا كلها بما في ذلك ملاحدتكم لقد اقتحمت قلاعهم ا ل ح ص ي ن ة التي يسمونها العلوم ا ل ط ب ي ع ي ة أ و ا ل ح د ي ث ة وذلك بفضل ما نشرت من الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة والبراهين ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل د ا م ر ة التي أ ن ز ل ت بها أ ك ب ر فلاسفتهم إ ل ى ر ت ب ة هي أ د ن ى م ئ ة م ر ة من ر ت ب ة ا ل أ ن ع ا م ولو اجتمعت أ و ر و ب ا ب أ س ر ه ا بما في ذلك ملاحدتكم فلن تستطيع أ ن تحول دون م س أ ل ة و ا ح د ة من مسائل مهنتي ولا أ ن تغلبني ب إ ذ ن الله وتوفيقه أ م ا إ ذ ا ركبتم ر أ س ك م وحاولتم التدخل أ ل ا فلتعلموا يقينا ب أ ن ك م لن تجنوا من وراء ذلك شيئا وسيكون سعيكم عبثا ق و ة العبد لا ترد تقدير الله و ش م ع ة أ و ق د ه ا المولى لا تطفئها ا ل أ ف و ا ه إ ن أ ه ل الدنيا تدور شكوكهم واوهامهم حولي بوجه خاص و ك أ ن ه م يتوجسون مني خ ي ف ة إ ذ يتخيلون وجود أ م و ر لا أ م ل ك ه ا بل لوجدت لو فلا تكون موضع ر ي و ب س ي ا س ي ة واتهامات ك ا ل م ش ي خ ة و ا ل ر ئ ا س ة والحسب والنسب والنفوذ في ا ل ع ش ي ر ة و ك ث ر ة ا ل أ ت ب ا ع واللقاء مع المواطنين والتعلق ب أ م و ر الدنيا بل حتى يتصورون وجود الدخول في أ م و ر ا ل س ي ا س ة بل حتى ا ل م ع ا ر ض ة ل ل د و ل ة و أ م ث ا ل ه ا من ا ل أ م و ر التي ليست م و ج و د ة عندي فيقعون في شكوك و أ و ه ا م من جراء تخيلاتهم حتى إ ن ه م حرموني من كل شيء عندما تذاكروا أ م و ر العفو لمن في السجن أ و في خارجه أ ي من لا يشملهم العفو في نظرهم هناك كلام جميل خالد قاله رجل فاسد ف ا ن إ ن كان للظلم مدفع و ب ن د ق ي ة و ق ل ع ة فللحق ساعد لا ينثني ووجه لا يتراجع و أ ن ا أ ق و ل إ ن كان ل أ ه ل الدنيا حكم و س ط و ة و ق و ة ففي خادمه بفيض ا ل ق ر آ ن علم لا يلتبس وكلام لا يسكت وقلب لا ينخدع ونور لا ينطفئ لقد س أ ل ن ي ا ل آ م ر العسكري المسؤول عن مراقبتي وكثير من ا ل أ ص د ق ا ء هذا السؤال مكررا لم ا لا تراجع الجهات ا ل ر س م ي ة ولم ا لا تقدم طلبا للحصول على ش ه ا د ة و و ث ي ق ة ر خ ص ة الجواب هناك أ س ب ا ب ع د ة تحول بيني وبين مراجعتهم بل تجعلني لا أ س ت ط ي ع مراجعتهم السبب الاول إ ن ن ي لم أ ت د خ ل في شؤون أ ه ل الدنيا ولا في دنياهم كي أ ك و ن محكوما من قبلهم ومن ثم أ ر ا ج ع ه م في هذا ا ل ش أ ن بل أ ر ا ج ع القدر ا ل إ ل ه ي ل أ ن ه هو الذي حكم علي لتقصيراتي تجاهه السبب الثاني لقد تيقنت أ ن هذه الدنيا دار ض ي ا ف ة تتبدل ب س ر ع ة وتتغير على الدوام فهي ليست دار قرار ولا موطنا حقيقيا لذا ف إ ن نواحيها ك ا ف ة على حد سواء فما دمت لا أ ظ ل في موطني ولا قرار لي فيه ف إ ن م ح ا و ل ة الرجوع اليه عبث لا طائل وراءه ولا يعني شيئا الذهاب إ ل ي ه وما دام كل ن ا ح ي ة من نواحي الدنيا دار ض ي ا ف ة ف إ ن كل إ ن س ا ن صديق وكل مكان نافع ومفيد إ ن كانت ر ح م ة صاحب الدار و ر ح م ة رب البيت ر ف ي ق ة لك وإلا فكل إ ن س ا ن عدو وكل مكان حمل ثقيل وضيق شديد السبب الثالث المراجعة إنما تكون ضمن نطاق القانون بينما المعاملة التي أعامل بها طوال هذه السنوات الست معاملة اعتباطية وغير قانونية إذ لم يعاملوني معاملة قانونية على وفق قانون لم على المنفيين بل ضمن وغير نظر إذ إليه تكون وفق هذه ن ظ ر ة الساقط من الحقوق ا ل م د ن ي ة بل حتى من الحقوق ا ل د ن ي و ي ة فلا معنى إ ذ ن من م ر ا ج ع ة ق ا ن و ن ي ة لمن يعامل م ع ا م ل ة غير قانونيه ة السبب الرابع راجع أ ح د م باسم مدير هذه الناحية بارلا لسماح منها بارلا بالذهاب إلى قرية بدرة القريبة السنة الناحية جدا أحيائها هذه هذه لي إلى قرية تعد أحد حتى لقضاء ب ض ع ة أ ي ا م ل ل ف س ح ة هناك ولم يسمح لي بذلك فكيف اراجع هؤلاء الذين يرفضون مثل هذه ا ل ح ا ج ة ا ل ب س ي ط ة التي أ ش ع ر بها فمراجعتهم إ ذ ن ليس إ ل ا تذللا وخنوعا غير مجد السبب الخامس إ ن طلب الحق من مدعي الحق زورا ومراجعتهم ظلم وبخس للحق و ق ب ل ة توقير له فلا أ ر ي د أ ن أ ر ت ك ب هذا الظلم ولا هذا التهوين من ش أ ن الحق والسلام السبب السادس إ ن م ض ا ي ق ة أ ه ل الدنيا لي ليست ن ا ش ئ ة من انشغالي ب ا ل س ي ا س ة ل أ ن ه م يعرفون جيدا أ ن ن ي لا أ ت د خ ل في ا ل أ م و ر ا ل س ي ا س ي ة بل أ ن ف ر منها فهم يعذبونني بسبب ارتباطي بالدين وتمسكي ب أ ه د ا ب ه أ ي إ ن ه م يعذبونني بشعور وبغير شعور ارضاء لذا ف إ ن مراجعتهم تعني إ ب د ا ء ن د ا م ة عن الدين و م ل ا ط ف ة لمسلك ا ل ز ن د ق ة فضلا عن أ ن القدر ا ل إ ل ه ي العادل سيعذبني ب أ ي د ي ه م ا ل أ ث ي م ة إ ن ا ل ت ج أ ت إ ل ي ه م أ و راجعتهم ل أ ن ه م يضايقونني لتمسكي بالدين بينما القدر ا ل إ ل ه ي يضايقني لنقائصي وقصوري في التقوى و ا ل إ خ ل ا ص ولتزلفي أ ح ي ا ن ا إ ل ى أ ه ل الدنيا فلا نجاه لي اذن من هذه المضايقات في الوقت الحاضر إ ذ لو راجعت أ ه ل الدنيا لقال القدر أ ي ه ا المرائي ذق جزاء مراجعتك هذه و إ ن لم أ ر ا ج ع أ ه ل الدنيا لقالوا إ ن ك لا تعترف بنا فلازم المضايقات السبب السابع من المعلوم أ ن و ظ ي ف ة أ ي موظف كان ي ا ل أ خ ذ على يد من يلحق الضرر بالمجتمع و م ع ا و ن ة النافعين لهم فعندما كنت أ و ض ح ذوقا لطيفا في ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله لشيخ هرم اقترب من باب القبر أ ت ا ن ي الموظف المسؤول عن مراقبتي و ك أ ن ه يريد القبض علي و أ ن ا متلبس ب ج ر ي م ة النكراء علما أ ن ه ما كان ي أ ت ي ن ي في أ غ ل ب ا ل أ ح ي ا ن ولكنه حضر في ذلك الوقت و ك أ ن ن ي أ ق ت ر ف ج ر ي م ة فحرم ذلك المستمع إ ل ى الموضوع ب إ خ ل ا ص و أ ث ا ر غضبي علما أ ن ه ما كان يلتفت إ ل ى أ ش خ ا ص في ا ل ق ر ي ة بل ب د أ يلاطف ويقدر أ و ل ئ ك الذين يعربدون ويبثون سموما في المجتمع ومن المعلوم كذلك لو مجرما مئة جريمة أن كذلك ارتكب يستطيع أ ن يقابل مسؤوليه في السجن سواء اكانوا من الجنود أ و الضباط أ و ا ل آ خ ر ي ن بينما المسؤول عن مراقبتي واثنان من ذوي ا ل ش أ ن لدى ا ل ح ك و م ة لم ي س أ ل و ا عن حالي ولم يقابلوني قطعا طوال س ن ة من الزمان رغم أ ن ه م مروا مرارا أ م ا م غرفتي فقد كنت أ ظ ن أ ن ه م لا يتقربون مني بسبب العداء ولكن تحقق بالتالي أ ن ذلك نابع مما كان يساورهم من شكوك وريوب فهم يفرون مني و ك أ ن ن ي س أ ب ت ب ع ه م ف م ر ا ج ع ة ح ك و م ة رجالها وموظفوها أ م ث ا ل هؤلاء ليس من العقل في شيء بل ما هي إ ل ا ذ ل ة وخنوع لا طائل وراءه فلو كان سعيد القديم موجودا لقال مثل ما قال موجودا كان ما عن سعيد ترى ماء ا ل ح ي ا ة ب ذ ل ة كجهنم وجهنم بالعز أ ف خ ر منزل ولكن لا وجود لسعيد القديم أ م ا سعيد الجديد فيرى أ ن ه لا معنى حتى في التكلم مع أ ه ل الدنيا فليهلكهم الله بدنياهم وليقضوا ما يقضون سنتحاكم في ا ل م ح ك م ة الكبرى ب إ ذ ن الله هذا ما يقوله سعيد الجديد ثم يسكت ومن ا ل أ س ب ا ب ا ل د ا ع ي ة لعدم مراجعتي السبب الثامن أ ن القدر الالهي يعذبني ب ا ل أ ي د ا ل ظ ا ل م ة ل أ ه ل الدنيا هؤلاء وذلك بسبب ما لا يستحقونه من ميل إ ل ي ه م وفق ا ل ق ا ع د ة إ ن ن ت ي ج ة م ح ب ة غير م ش ر و ع ة ع د ا و ة ظالمه ة وقد كنت أوثر الصمت لعلمي أني أستحق كنت أني الصمت أوثر لعلمي ذ العذاب ا حيث إ ن ن ي قد خدمت ب ص ف ة قائد للمتطوعين في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى و خ ط المعارك وضحيت بخيره طلابي و أ ح ب ا ئ ي مع نيل تقدير القائد العام للجيش أ ن و ر ب ا ش ا وسقطت جريحا و أ س ر ت وبعد مجيئي من ا ل أ س ر أ ل ق ي ت بنفسي في المهالك ب ت أ ل ي ف كتاب الخطوات الست الذي تحديت به ا ل إ ن ج ل ي ز وهم يحتلون اسطنبول فعاونت هؤلاء ا ل أ ص د ق ا ء الذين أ ل ق و ن ي في عذاب ا ل أ س ر بغير سبب وكان هذا جزائي نظير معاونتي لهم ف أ ذ ا ق ن ي هؤلاء من المصاعب والمتاعب في ث ل ا ث ة شهور ما يفوق المصاعب والمتاعب التي قاسيت منها في روسيا طوال ثلاث سنوات وعلى الرغم من أ ن الروس كانوا ينظرون إ ل ي ب ص ف ة قائد للمتطوعين ا ل أ ك ر ا د والظالم الذي يذبح ا ل أ س ر ى و ا ل ق ز ا ق إ ل ا أ ن ه م لم يمنعوني من إ ل ق ا ء الدروس فكنت أ ل ق ي ه ا على معظم زملاء ا ل أ س ر ى من الضباط البالغ عددهم تسعين ضابطا حتى إ ن القائد الروسي استمع م ر ة إ ل ى الدرس فحسبه درسا سياسيا لجهله ب ا ل ل غ ة ا ل ت ر ك ي ة ومنعني م ر ة و ا ح د ة فقط ولكنه سمح لي بعد ذلك ثم إ ن ن ا جعلنا غ ر ف ة في ا ل س ك ن ة التي كنا فيها مسجدا ل أ د ا ء ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة وكنت أ و م ا ل ج م ا ع ة ولم يتدخلوا في ذلك قط ولم يمنعونا من الاختلاط والاتصال بعضنا مع البعض ولم يقطعوا عنا المراسلات بينما أ ر ى هؤلاء الذين يفترض فيهم أ ن ه م إ خ و ا ن ي في الدين وفي الوطن يمنعونني من الدرس بغير سبب مع أ ن ن ي أ ح ا و ل أ ن أ ف ي د ه م في ا ل إ ي م ا ن وهم يعلمون أ ن ن ي قد قطعت علاقتي مع الدنيا و ا ل س ي ا س ة حتى انهم وضعوني في ا ل أ س ر طوال ست سنوات وليس ثلاث سنوات بل في أ س ر مشدد إ ذ منعوني من الاختلاط بالناس ومن إ ل ق ا ء الدروس بل حتى من إ ل ق ا ء الدروس ا ل خ ا ص ة في غ ر ف ة ا ل خ ا ص ة علما أ ن ن ي أ ح م ل ش ه ا د ة في ذلك وحال بيني وبين المراسلات بيني بل منعوني حتى عن ا ل إ م ا م ة في المسجد الذي عمرته بنفسي والذي كنت أ م ا ل ج م ا ع ة فيه طوال أ ر ب ع سنوات فحرموني من ثواب ا ل ج م ا ع ة بل منعوني عن أ ن أ م ج م ا ع ة م ك و ن ة من ث ل ا ث ة إ خ و ة في ا ل آ خ ر ة كنت أ م ه م دوما فضلا عن ذلك لو ذكرني أ ح د ه م بخير يغضب الموظف المراقب علي ويحاول بشتى الوسائل أ ن يهون من ش أ ن ي ويشدد من المضايقات كي يحصل على تكريم من امره والتفاتهم إ ل ي ه فقل لي بنفسك واحكم بما شئت أ ي ه ا ا ل أ خ السائل إ ن من كان هذا وضعه هل يراجع غير الله سبحانه وتعالى فلمن يقدم الشكوى إ ن كان الحاكم هو المدعي ثم قل ما شئت أ ن تقوله في المحيطة هذه الأحوال المحيطة بنا ولكني أقول إ ن كثيرا من المنافقين قد اندسوا بين أ ص د ق ا ء هؤلاء وحيث إ ن المنافق أ ش د من الكافر و أ خ ب ث منه فلهذا يذيقونني من العذاب ما لم ي ذ ق ن ي إ ي ا ه كفار الرؤوس أ ي ه ا التعساء ماذا فعلت بكم وما الذي أ ف ع ل ه بحقكم إ ن ن ي أ س ع ى ل إ ن ق ا ذ إ ي م ا ن ك م و إ ب ل ا غ ك م ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة يبدو أ ن خدمتي لم تخلص بعد لله لذا يولد خلاف ا ل م أ م و ر و أ ن ت م نظير ذلك تؤذونني في كل ف ر ص ة س ا م ح ة فلا ريب أ ن ن ا سنتحاكم في ا ل م ح ك م ة الكبرى اقول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الباقي هو الباقي سعيد ا ل نورسي